فيها لنا الدنيا انت انت, انت وانا وانا الدنيا كان تشربوه الناس وقمرتو ايام ومرينا في الكون أنفاس وقلب هاني وقلب حزين الدنيا كثر بم الناس وغمرته ايام وسنين وعمرنا في الكون أنفاس وقلب هاني وقلب حزين يوم بتضحك لنا وايام سيبك برخيفي قلبنا والدمع في عينينا يوم بنت ضحك لينا ويوم تبكينا برخيفي قلبنا والدمع في عينينا انتو اللي فيها المنى فيها الفرح والضنا انتو فيها المنى فيها الفرح والضنا Berlin. I had you on my mind, är du visst الفرح والصنع في الدنيا فيها المناس فيها الفرح والصنع فيها المأم الدنيا وتبع في وحدتي ابكي وداريها ايش دنيا فيها المنى فيها الفرح والصدر الدنيا فيها المنى فيها الفرح والصدر فيها